الف لام م ن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم ان انذرتهم ام لم تنذرهم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 وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ نَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا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 121. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 122. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمهون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 ذهب الله بدورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عميا فام لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم ولما اضاؤ لهم مشوفه واذا اظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على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 119. وعجبه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 110. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على بَئْتُوا بِسُورَةٍ من مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه مثلا ما بعوضه فما فوقها فامن الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وامن الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بما ذا مثلا 111. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 112. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما 111. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 112. كيف تكفرون بالآن وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 قال الخليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها واسفك الدماء واسفف الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولاني اعلم ما لا تعلم وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضه على الملائكه 119. فقال أنبئوني بأسمائنا أولئين كنتم صادقين 110. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 111. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلن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 عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَٱرْهَبُونِ وَءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَٱتَّقُونِ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتدموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وركعوا مع الركعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تاكلون الكتاب افلا تعقلون 115. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 116. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 117. يا بني إسرائيل امتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 لِذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 118. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 119. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 110. وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 119. وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا, فأنزلنا على المحسنين السماء 118. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 119. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فَادْرُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ سئلتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبي بغير الحق ذلك بما عصوا وكفروا يعتدون ان الذين امنوا والذين صَالِحِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 113 ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 114 ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم في السبت فقلنا لهم, فقلنا لهم كونوا قرتة خاسرين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 129. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي 120. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمنون 121. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفرا باقع اللون غات سر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شبهه علينا واننا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول ان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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْتَمَسْتُمْ فِيهَا وَلَكُم مَّوْتُهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ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 119. وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبق من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون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 ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم ها اولائي تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليه بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسرا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي للا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره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 بِمَا لا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمْ يصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ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 وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ زيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيئس ما يهمركم به ايمانكم ان كنتم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 يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَنَّرُ وَالْفَسَلَتُ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ غَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 111. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 112. وما يكفر بها إلا الفاسقون 113. أو كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم 114. بل أكثرهم لا يؤمنون 115. ولما جاءهم رسول منه يُصَدِّقُونَ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 119. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 110. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 111. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير 112. لو كانوا يعلمون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 119. وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 110. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أيضا ادْخُلُوا اِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا فِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَإِلَاهُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 قال الذين لا يعلمون له لا يكلمن الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم وقد بيننا الايات لقوم ينقنون سَنَّكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي أَتَاكَ لَأَضِلَّكَ وَلَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 118. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 119. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 110. يا بني إسرائيل التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسها شيئا ولا يقبل منها عذرا ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون 119. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما 110. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين 111. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 117. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 118. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يَتَنَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن كَانَ فَاسِقًا 119. وإن سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 110. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 111. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين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 ابراهيم واسماعيل ابراهيم واسماعيل واسحاق إلهه واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 انسهاط ياقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن لهم مسلمون فان امنوا بمثل ما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 117. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 118. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لراؤوف الرحيم قد نراك تقلب وجهك في السماء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 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 119. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 110. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون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 صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ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 سيفيك كتاب اولائك يلعنهم الله اولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك يتوب عليهم وانا اتَّفَوْا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من السماء موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والارض بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون ومنن 119. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 110. والذين آمنوا أشد حبا لله 111. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا 112. وأن الله شديد العذاب إِذْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا 119. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 110. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 111. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزلوا لَن تَتَّبِعُوا مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً ص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 لا عاد فلائث عليه ان الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا اولئك ما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 119 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله, من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين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 119. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 110. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 111. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فَمَنعُ في له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف واداء الىه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم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 اذله بعدما سمعه فانما اسمه فانما اسمه على الذين يبدلون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 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصرموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وفينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم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 قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ tum libasun legum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 اَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس فتاكلوا فريقا من اموال الناس بالالثم وانتم تعلمون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 وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنَ الْحَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ 119. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 110. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 111. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 ان الله يحب المحسنين واتم الحج والعمره لله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 مَن تَعَبَ عُمْرَتَهُ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 اخْيَرِ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُون يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوهُ كَذِكْرِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ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 119. ومن قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا 110. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له, وما له في الآخرة من خلاق 111. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة 121. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 122. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب 123. واذكروا الله في أيام معدودات فمن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 سمن يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو الاذ الخصام واذا تولى سعى في الارض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 112. والله لا يحب الفساد 113. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم 114. فحسبه جهنم ولبئس المهاد 115. ومن الناس من يشري نفسه بتغاد يبيعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فانزلتم من بعد ما جاءت قول البينات فاعلموا فعلموا ان الله عزيز حكيم هل ي مولان من الغمام والملائكه وقضى الامر والى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بين ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاء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 وَمِنَ الْبَيِّنَاتِ ضَلَالًا بَيْنَهُمْ فَاهْدِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 121. والدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 122. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم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 119. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير 110. وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم الاءيكه إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَذِرُوا النِّسَاءُ فِي الْمَحِيضِ 118. ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 119. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم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 124. في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر 125. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 126. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 127. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمم شيئا الا ان يخاف الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيما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 يَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا أَيٌّ تَرَاجَعَا إِذًا لَّن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذبوهن فلا تعذبوهن هياكن ازواجهن اذا ترى ضوا اذا ترى ضوا بينهم بالمعروف ذالك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك امكن اكلكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع 119. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 110. لا تكلف نفس إلا وسعها 111. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 112. وعلى الوارث مثل ذلك 113. فإن أرادا فصالا عن تراضي انهما وتشاور فلا جناح فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم اذا سلمتم ما اتيتم بالمع 119. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 110. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم 119. فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 110. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُم فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ ولاكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم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 مَتَعُنْ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَعَيْنٌ طَلَقْتُمْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ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 111. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس, ولكن أكثر الناس لا يشكرون 112. وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى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 ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 فصلطانوت بالجنود قال ان الله معترف بنهر ان الله مبتلف بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم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 والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا نصره على القوم الكافرين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 وَاسْتَأْثَرَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا 119. ويكراها في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم 110. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا 119. فأماته الله مئة عام ثم بعثه 110. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم 111. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك, وشرابك لم يتسنه 112. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 ثُمَّ ادْعُهُمْ يَأْتُونَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من نو ولا اذا ثم لا يتبعون ما انفقوا من نو ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 لا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صخره عليه تراب فاصابه فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 اي يود احدكم ان تكون له جنة من نخيل من نخيل وعناب تجري من تحتها الانهار له فيها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 122. وعلموا أن الله غني حميد 123. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 124. يؤتي الحكمة من يجب شاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله وَمَا آلِ الضَّالِّينَ مِنْ أَنصَارٍ إِذ إن تَبْدُو الصَّدَقَاتُ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 118. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 119. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنفسكم يُمْلَكُ الظُّلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ من التعفف تعرفه بسماهم تعرفه بسماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً 117. سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم طغوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانته فله ما سلف فله ما سلف وامرهم الى الله ومن عاد فاولئك 111. كأصحاب النار هم فيها خالدون 112. يمحق الله الربا ويربي الصدقات 113. والله لا يحب كل كفار عثيم 114. إن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 فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا 124. ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 125. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوا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 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا نَّوْعًا ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَالْيُمْلِ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَ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 121. وإذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 122. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 123. واتقوا الله ويعلمكم الله 124. والله بكل شيء عليم 125. وإن تفعلوا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 119. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا